أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قُلْ أرأيتم ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُونَ فِي السَّمَاوَاتِ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 علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني طبت إليك وإني من المسلمين 125. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ وَادِيتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا هو هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى مساكنهم مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَذُلْقَامَ الْمُجْرِمِينَ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 فَلَوْلَا نصرهم الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا انقُضَّ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طريق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 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون